الحمد لله والصلاة والسلام على الله كتاب صحيح السيرة كنا نتكلم عن عزوة بدر أوامر القائد الأعلى بالنضحي بالنفر من حديث أبي أسيد السعدي يعد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكسبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم إذا أكسبوكم يقول هو عن كثب يعني عن قطب إذا قاربوكم وتظهر من بعيد النبلي ما عميش عام ما يموتش يعام ما يصبش ويسهل اتقاء لما تشيف النبلي طالع من بعيد على ما يوصل لك يكون انت افتخاذت يلاقي الإجراء إنما لما يقرب أولا يبقى أقوى في ثانياً لا يضحق شيئاً يتقيه فرموهم بالنابل واستبقوا لبلكم والله أعلم واستبقوا يعني ما تفرطوش كده وتغموه منه شمال ده ده راجع عندي يعني حديث أخراجه البخاري و وانت انت بتضبط لنا الاحاديث بطلت ليه خلاص مرة كده وخلاص يعني اشتغل شوي يعني انك مصلحة بدلا عمال تقول اعتقدوا اعتقدوا الحاجات دي الواحد ما يرميش الزخيرة بتاعته الخلاص هو هيروس. يعني ده ما وش فتنة وفيه رواية بيداود زيادة اذا اكتبوكم فارموهم بالنبلي بذر كلمه النب ولا تسلوا السيوف حتى يرشقوا طيب ثلاثه عمر رميت افرميت ولكن الله رمى والحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما ولني من الحصى فما ورغه فرنا بها وجوها القوم فما بقي احد منه من القوم إلا امتلت عينهم الحصباء الحصباء اللي هو الحصى الصغير اللي هو ممكن الرمل ولا حاج لأن الرمل حصى صغير الصغير قوي سموه رمل إن كان دول هذا يسموه إيه لحمة يا حفاتحي اللي دول الرمل ولا الحباته من الرمل هو بيسموه طفله وبيسموه طن على حسب نوع يعني الكماء والكمام وبعدين كان اصغر وكده يسموه طين حوالته صغيره اصغر من الطن المناسب للزراعه ايه الطن موت الزرع ولكن يطلق على الطن الطيني تجاوزا يعني منذ ذلك سموا بلاد الخيرات البلاد المباركة فلس وطين الفلس اللي هو مفرد فلوس والطين الزرر لأنها أرض خصيلة فهي خائد مالا وزرر فسموها إيه فلس طين ها؟ لا يلو عن فلس او فلس في ولكن الناس دلوقتي بتتعامل من الافلاس يعني مالمفلس قال المفلس فيم الذين لا دينار له دره لا لا ولكن لا يعني لا واحده من اصل التسميه ايه اللي هي طبعا بلاد مباركه الذي بارك لها حوله مش كده الهلال الخصيب يسموه لان اخلا ترخص بتزرع في اي حاجه تجيب لك على طول ما كاننا خلينا في الاردن ساكن في بيتي يعني فقدامه حته كده صغيره قيمتها في في ربع متر زرع نباتات وجبر ومش عارف حاجه كتير وشجر زيتون كده وتنبت يعني أرضك حلوة جدا أرض مبارك ربنا بارك فيه ها؟ اللي هي حوالين المسجد الأقصى الشام يعني الإسطين والأردن جامب يعني كان المبادوي يشوفوا المسجد الأقصى من عندنا بس يعني المبادوي اللي هم يعني طبعوا كده على هضر العالية ويقصوا يشوفوا يعنيهم زي السقر كده طيب يا سيدي إن لم تلأت عينهم من الحصباء فنزلت ما رميت إذ رميت ولكن الله رميت وهنا طبعا نفي وإثبات في محل واحد وكيف يقع النفي والإثبات على محل واحد وما رميت إذ أخذت كفاً من حصى مثلاً وحذفته على الغفار قال إذ رميت ولكن الله رأى فهو رمي من وجه وليس رمياً من وجه يبقى يحمل رمي الأول على محمل رمي الثاني لأنه سيدنا النبي هل فعله لو ربي ذا يوصل الحصباء إلى كل عين لا هو أخذ كفا من الحصباء فألقاه في جهتهم ولكن فعله هذا ليس بالفعل الموصل الحصباء إلى كل عين ويسمى رامي ولكن الرامي اللي حصل به من هنا فعله الله عز وجل إنه وصل يعني كمل هذا الرامي وأوصل الحصب إلى كل عيب والله أعلم ومن حديث حكيم بن حزان رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصب فاستقبل فاستقبلنا به فرمى بها استقبل مين عكيم بن حزان كده واللي بتألف عب شاطر فاستقبلنا به فرمى بها وقال شاهد الوجود فانهزمنا بيقول بيحكي كان كافر ساعتها مش كده؟ اه مين ده كان كافر برضه ساعتها كتير ومقماز وريشه في الفار مش كده؟ ما كانش كتير بينهم اه فنزلت الله عز وجل والله ما بيتيس ولكن الله هرم. يعني ايه شاهت الوجود؟ قبحت يعني نقول ايه؟ تشوأ وجهك شاهت يعني بقت مشوهة قبحت يعني وطبعا ده خبر عنها انها صارت قبيحة بالكفر والعناد نحو سودت وقبحتها والله أعلم الأرجح عندي الخبري الخبر عن الإنشاء البند الرابع مشاهر وأحداث من المعركة من حديث أنس بن مارج موضي الله عنه قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء أو يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه قبلوا يعني متاع مش حجبا مع ملائك صلى الله عليه وسلم فذنى المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة معرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام بن الحمام الأنصاري يا رسول الله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 فأخرج تمرات من قرمه حاطت بعض التمرات في الجعبة الجعبة اللي هي الشئ من الكلد كانوا يصنعوا يحطوا فيها السهال فأخرج تمرات من قرمه فجعل يأكلوا منهن ثم قال لإن أنا حتى أكل تمراتي هذا إنها لحياة طويلة قال فرمع بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل اللهم ارزقنا الشهادة في سبيل اللهم ارزقنا توفي سبيل شاءت حق ترفعنا بها على الدرجات تجعلنا بها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا مصعب ابي جهر لعنه الله من حديث عبد الرحمن بن عوف نودي الله عنه قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نطرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت لو كنت بين أضلع منهما بين يظهر أضلع والله أعلم أضلع يعني أقوى أضلع يعني أشد وأقوى يا غلمين صغيرين فغمزني أحدهم فقال يا عم هل تعرف أبا جهل طبعا يا باب صغيرين فبيقول له يا عم كبير في السن ما يعرفوش أبو جهل طبعا ما كانش فيه لا صور ولا فيه ما ولا حاجة إنما اللي شافه وبكده هو اللي عرفه إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سواد سوادة حتى يموت الأعجل منا الأعجل يعني أجلا قال فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال مثلها قال فلم أنشب يعني فلم ألبث أن غرض إلى أبي جهل يزول في الناس فقلت ألا تريان هذا صاحبكم الذي تسألان عنه قال فابتدراء بسيفيهما حتى قتلا ثم ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراء فقال أيوكما قتله فقال كل واحد منهما أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قالا لا فنظر في السيفين فقال كلا كلاكما قتله نظر في السيفين طبعا أعلمه الله شيء من الغيب وجعل له عليه أعلانة فعلم بها ما كان من الغيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقضى بسلبه لمعاذ بن عمري ابن الجموح والرجلان معاذ بن عمري ابن الجموح ومعاذ ابن عفراء معاذان وكل يقتل القتيل من يأخذ سلاحه ويأخذ ما معه يعني من الأشياء الثياب والسلاح ونحوه ومن حديثي أنا أصدر الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من ينظر ما صنع أبو جهر يعني يشوف لنا موضوع الوجاء اللي بيعمل ايه ولا رحفين او ايه قصد فانطرق ابن مسعودين فوجده قد ضرباه ابناء وعفراء حتى برد يعني برد يعني ايه الانسان لما يجي يموت جسمه يبرد شيئا فشيئا وطبعا هي بقت كنايا قابل الموت برحيته فقال أنت أبو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه ومن حديث ابن مسعود من مسعود رضي الله عنه قال أدركت أبا جهل يوم بدر صريع يعني الصريع مش يعني أنه ميت صريع وائع يعني في الأرض قد يغمع عليه وقد يكون لسه فيه يعني إدراك إنما يسمى صحيح يعني وإعمارني بسبب الضرب وسبب الصرع فقلت أي الله قد أخزاك الله قال وبما أخزاني من رجل قتلتمو ومعي سيف لي فجعلت أضربه ولا يحتأ فيه شيء ومعه سيف له جيل فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال الله الذي لا إله إلا هو قلت الله الذي لا إله إلا هو يعني كأنه يستحلفه يعني معقول بالله فيذكر الله على أنه هذا أكيد يقسم به يقسم عليه بالله قال فانطلق فاستثبت لأن طبعا مهت أبو جل شيء مهم من قادة الكفارة وقاعده وطبعا استثباته من هذا من حسن صنيع القائد قال فانطلق في استثبت فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته أو قال فانطلق فاستثبت بقى ولا حاجة على الأمر يعني طبعاً فيش تشكيل عندي خط فانطلق فاستثبت يعني روح تأكد إنه مات فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر يعني يجري بشرعة كإنه ويطير على, على الأرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق فانطلقت معه فأريته فلما وضف عليه صلى الله عليه وسلم قال هذا فرعون هذه الأمة طبعا مما يروى لم يذكر هنا أنه كان قد قطع أذن ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه مكة فقطع بمسعود مرأسه وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أو مشى جره فقال صلى الله عليه وسلم الأذن بالأذن والرأس زيادة وضحك صلى الله عليه عن فرصوات بدر متكلموا في قلوبنا مشاعر كثيرة من يخبرنا بما يشعر به حين متكلموا عن بدر مين اللي بيحس بحاجة على متكلم عن, عن بدر؟ قوله بتسمع أخباره خلاص حد كان مستشعر شيء يعني من المعاني؟ أي حد مستشعر أي حاجة مع عية ربنا مع عية ربنا للمؤمنين نعم؟ نصرة الصحابة لنبي صلى الله عليه وسلم فين دي للولمين آه يعني اهتمامهم بهذا وهو في صغير ايات يعني ما همهمش كل يباحوا انفسهم وكان لهم ما لا يقاتلان يعني يقاتلهم هو ندم انما دول يعني يخرجوا منه سبب النبي وشره همه اي تاني سبقهم سبقهم سبقهم الى ايه طبعا اختارهم يعني ما يدريك أن الله طرع إلى أهل بدري قال فعلوا ما شئتم فقد غفرتوا لكم يعني الناس, إيه؟, الناس لكم دول ايه دول ناس خلصوا كلهم تلتمية ولا زي ما اقولنا فطبعا الناس ليهم ورقه خالص عملهم كانت عظيمه جدا من صبرهم كان عظيم وصدقهم كان عظيم وقلوبهم كانت لا مثيله لها مم. ايه ثاني؟ امم شرف الواحد يعني يقول بيه طيب بتاعه النبي على اساس ربنا يبارك و يغضوا وتبقى الاهل كده تبور بسم الله انا ريو الواسي دي مو بتركز في الموضوع من المدة بتاعتك من اهلك يعني اعتبرهم عقل وعمل عامل قصدك ايه بالايه ابوين غداطه يعني تركت من بيتك يعني يعني معناته هو ومن مقادله فطبعا انهم تخرجوا بيكون ما يخرجون بيدهم تلت الكفار او قال تلت الكفار وتوكلهم على الله وان ربنا سبحانه وتعالى يعني معوط بالمؤمنين و اعز الذين و انا في الشخانه انه نقمر بالو العالي وغيره و حتى لو ما استناش اكله التمرات واعتبر في حياه طويلة. يعني طبعا معاني كثيره سائل معالي الامور الايه لم يطروبا شيئا دنيا بالله عز وجل الصغير ممكن يعمل حاجة كبيرة جداً بالله. ده يجدين أمل. يمكن. يمكن إذا في فايدة على حاجة الحمد لله. ما ربنا ما قطعش أملنا. ماذا؟ والله يا رسول الله يعني لا إشبه في هذا يعني له اعتراض ولا استغراض ولا استهجان ولا إنقار ولا استهزاء ولا أي حالة مما قد يتصور يعني يعني جنات عرضها السماوات والأرض جنات بيأيكة أظن مجرورة إلا جنات هل أمه إلى جنات فلو طبعا على هذه الحكاية جنات عرضها السماء فأرضك إمم عيد للغض الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ودي طبعا تبقى يعني يتكلم بصدع اللفظ ويبقى احتمال به استنزه او يعني قد يعني واحد يقول هو في حاجه اسمها جامعه الطلاب الصامده تبقى كبيره يعني, يعني ينكر هو طبعا كان لا ينكر انما اذا كان يعني وجد هذا الشيء العظيم يعني كبير يستحق الايه يعني للبث للاجر يعني دي جدا يعني مش مش حاجه كده لا. فكان يعني استعظم هذا أحبه عم يناله بكل سبيل فالنفي إنه طبع أعلم لما يحتمل من اسم القر أن يكون يقول هذا إثم بصورة وصورة الإثم. والله أعلم من لماذا قد رسول الله الله على إنسانه والمعاذب والمعادله العفره هو اللي يعمل اول يعني الإسلام يبحثها أو يعني كان فيه لغمة لكن موقوفة دلوقتي لغمة البحوث موقوفة قد يعل من الدروس المستفادة أن الشدة والغذة على الكفار لا تتعاربت من موجود الرحمة والشفقة مع مؤمنين فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو مسعود بقوله: "يا جابر". بيخلص عليه". بيخلص عليه ولكن على كل حال قال تعالى: "اشدوا على الكفار" وقال لي اني والنبي اورا جائنا من بوسا وقال ايضا سبحانه وتعالى سوفيات الله لقوم يحبهم ويحبونه على, على المؤمنين عزته على الكافرين اشد و اراقه و حماه الىهم من يغرينا لوقف وتد على الزلال نعمل الذين مع الذين نوادي والله استئنافيه ولو كانت استئنافيه يبقى محمد ورسول الله مبتدا وخبر وبعدين قلت معه مشداء كده النبي ما على الكفار ولا شديد مش مش سامع انا سمعت يا بر... يعني ليه على اساس ايه بقى يعني ده الدروس التي استح... استحضرها الافتقار والذل لله من أهم أسباب النصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تستغيثون ربكم وحديث دعاءه صلى الله عليه وسلم يعني حديث دعاءه حديث إيه دعاءه لدعائه كتب على إيه من مبرة كتب حديث دعائي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه دعا وحدهم يعمل أنا طبعا كنتش بسأل على الدروس المستفادة أنا بقول إيه بالمشاعر دروسهم بيقرأ ويقوم تأثر ليه يعني كأنه عايش في إيه يعني أنا ماشي بارد دروس المستفادة أيضا لأن الزلاء والطراء ضعي يتلقوا المصر يا في الوقف أشداء على الكفار رحماء بينهم ترى تعليف لو كان ترى متسلط على رحماء كانت رحماء مرفوعة ولا منصوبة ما يطول عن سبنا فولي ما ده مش دلوقتي سؤال انا بتكلم عموما فطبعا والله اقول اعربهم يعني رايت طالبا مجدا مش كده اعرفش بقى الوقفه ده شكله كده لا يمشيش والله ندى في الفق في الفق